وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون ولقد آ ت ي ن ا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 يوم نطوي السماء كطي السجل ّ للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين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 قل انما يوحى إ ل ي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء